والهوى يهوي بصاحبه إلى الدرك الأسفل ومن عافاه الله عز وجل من داء الهوى سيسهل عليه أن يتبع الوحي المنزل لأن الهوى قسيم الضد للوحي يعني الوحي في ناحية والهوى في الناحية المقابلة على الضد فمن اتبع هواه فقد ترك الوحي ولابد ومن اتبع الوحية سهل عليه ترك الهوى أو تركه يشوف ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم استجيبوا لك الوحي اهو يتبعون أهواءهم وهو الهوى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا هو ده الوحي واتبع هواه وكان أمره فرطة وقال الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق هذا هو الوحي ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله يبقى إذن ال الهوى هو قسمة الضد للوحي فأكبر إشكالية تجعلنا نفتر بعد رمضان عموما يعني أو نفتر عادة لكن بعد رمضان لأنها ظاهرة ملفتة هي اتباع الهوى واتباع الهوى من اتبع الهوى وركب جواده اخذ به في شعب العصيان فهو هنا ابن الجوزي يخاطب رجلا من اتباع الهوى ممن يقع في المعاصي بسبب هواه فيقول له في وارجو ان الاخوة او الاخوات اللي بيستمعون إلي إن هو بدأ يبتدي يركز مع ابن الجوزي في العبارات التي يذكرها كما قلت لكم قلمه رشيق وبعض عباراته غامضة وهذا الغموض انا سأفكه إن شاء الله وعندما تعلم يعني المعاني التي تحته أو ماذا يريد ستستمتع بطريقته في الكتابة يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى بالله عليك يا مرفوع القدر بالتقوى لا تبع عزها بذل المعاصي وصابر عطش الهوى في هجير المشتهى وإن أمض وأرمض فإذا بلغت النهاية من الصبر فاحتكم وقل فهو مقام من لو أقسم على الله لا أبره تالله لولا صبر عمر من بسطت يده بضرب الأرض بالدرة ولولا جد أنس بن النظر في ترك هواه وقد سمعت من آثار عزمته لان أشهدني الله مشهدا ليرين الله ما أصنع فأقبل يوم أحد يقاتل حتى قتل فلم يعرف إلا ببنانه فلولا هذا العزم ما كان انبساط وجهه يوم حلفا والله لا تكسر سن الربيع بالله عليك تذوق حلاوة الكف عن المشت... عن المنهي فإنها شجرة تثمر عز الدنيا وشرف الآخرة وما تشتد عطشك إلى ما تهوى فابسط أنامل الرجاء إلى من عنده الري الكامل وقل قد عيل صبر الطبع في سنيه العجاف فعجل لي العام الذي أغاث فيه وأعصر بالله عليك تفكر في من قطع أكثر العمر في التقوى والطاعة ثم عرضت له فتنة في الوقت الأخير كيف نطح مركبه الجرفة فغرق وقت الصعود أفن والله للدنيا لا بل للجنة إن أوجب نيلها إعراض الحبيب إنما نسب العامي باسمه واسم أبيه أفأما ذو الأقدار فالألقاب قبل الأنساب قل لي من أنت وما عملك وإلى أي مقام ارتفع قدرك يا لا يصبر لحظة عما يشتهي بالله عليك أتدري من الرجل الرجل والله والله من إذا خلى بما يحب من المحرم وقدر عليه وتقلقل عطشا إليه نظر إلى نظر الحق إليه فاستحيا من إجالة همه فيما يكرهه فذهب العطش كأنك لا تترك لنا إلا ما لا تشتهي أو ما لا تصدق الشهوة فيه أو ما لا تقدر عليه كذا والله عادتك إذا تصدقت أعطيت كسرة لا تصلح لك أو في جماعة يمدحونك أيهاة والله لا نلت ولايتنا حتى يكون تعاملك حتى تكون معاملتك لنا خالصة تبذل أطايبك وتترك مشتهياتك وتصبر على مكروهاتك. علما منك تدخر ثوابك لدينا إن كنت معاملا بأنك أجير وما غربت الشمس فإن كنت محبا رأيت ذلك قليلا في جنب رضا حبيبك عنك وما كلامنا مع الثالث أعتقد يعني العبارات فخمة والكلام جليل وفيه غموط كما قلت لكم أنه يعني يلف الكلام لفا وهذا الكلام انما يرجع إلى آيات وإلى أحاديث أحاديث أو إلى وقاها وآخذ الخيط من آخر كلامه رحمه الله يقول وما كلامنا مع الثالث إذن الخاطرة فيها ثلاثة فيها اتنين والثالث أبى أن يخاطبه أما الأول فهو المحب وأما الثاني فهو الأجير وأما الثالث الذي أبى أن يخاطبه فهو العاصي يقول أنا كلامي لن يجد عند أصحاب الهوى وأصحاب العصيان محلا ولن يجد آذانا صاغية إنما أنا أتكلم عن المحب أولا ثم أتكلم عن الأجير لأن الأجير ما عمل إلا ليأخذ الأجرة أما العاصي فإنه اتبع هواه خسر الدنيا والآخرة هذا أنا لا أتكلم معه إنما أتكلم مع الصنفين الأولين طبعا الصنف الأول وهو يعني أعظم هذه الأصناف وأفضلهم على الإطلاق هو المحب والمحب لا يشعر بشيء إطلاقا من الكلفة في فعل الطاعة أبدا لي لأنه محب هو الحب قانون يلامون دائما فكلما قويت محبته كان أصم لا يأخذ إلا من حبيبه فقط فإذا كان يحب الله عز وجل ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم المحبة الواجبة فإنه لا يصغي أبدا لأي مخالف لهما مهما رموه بالألقاب وقاب المستشنع المستبشع التي تدور اليوم في بين الناس ويرمون بها أهل الالتزام فإنهم يعرفون طريقهم جيدا حددوا هدفهم وعرفوا أين مصدر التلقي فلم يسمعوا إلا منه كما قال القائل وهان علي اللوم في جنب حبها وقول الأعادي إنه لخليع أصم إذا نوديت باسمي وإنني إذا قيل لي يا عبدها لسميع يريد أن يقول أنا لا أتلقى إلا من, من جهة الحب أصم إذا نوديت باسمي يريد أن يقول أنا هنت على نفسي فلم أتبع هوايا حتى إذا قالت لي نفسي افعل فأنا أصم لا أسمع أصم إذا نوديت باسمي وإنني إذا قيل لي يا عبدها ما كانش لا حتى لم, لم يقل يا فلانة مثلا يا عبدها يعني هذا طبعا أذل الألقاب لقب العبد ولذلك لا يشرف المرء في الدنيا إلا إذا كان عبدا لربه والعبودية هي كمال الزل مع تمام الحب ولذلك قال الله عز وجل فاسجد واقترب يعني اسجد السجدة تضع أشرف ما فيك وأعلى ما فيك تضعه موضع نعلك وموضع نعال الناس فكلما سجدت أي كلما ذللت اقتربت يبقى كمال الظل هو الذي يعطيك شرف العبودية العبودية لغير الله هو الزل الحقيقي الحاضر الزل الحقيقي الحاضر المزعج إنما الزل لله عز وجل شرف لأن ذا عصب العبودية شوف الكافرون زمان لما نزلت أواخر سورة النجم أبى بعضهم أن يسجد قال والله لا تعلوني استي أبداً رفض أن يسجد ورأى هذا عارا وشنارا قتل هؤلاء جميعا على الكفر لكن العبودية إن الإنسان أن يقول أن عبد دي هو فيه كمال الزل وتمام الحب فإذا كان لله عز وجل كان تمام العز إذا كان لغير الله كان هو الزل على بابه الزل على بابته هو الزل بعيد ومع ذلك يقول أنا أصم إذا نديت باسمي وإنني إذا قيل لي يا عبدها لسمع وقال الآخر وهو يبين مرتبة الحب وصنيع المحب يقول ولو قيل طأ في النار أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت ببالك يعني لو قيل ضع, ضع قدمك في النار بس أعرف الأول قبل أن أضع قدمي في النار أن هذا يقربني من وصالك أنا سأتقدم وسأضع قدمي في النار وشرف لي أن أخطر ببالك طبعا المعاني دي بتنتزع بقى ويعني يقصد بها محبة الله عز وجل أن يكون العبد مذكورا عند الله أنا لو أعلم أنني إذا وطئت في النار كان وصالا لربي تبارك وتعالى سأقدم رجلي لأنه شرف لي أن أكون مذكورا عنده عشان كده أبي بن كعب رضي الله عنه لم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن تقرأ علي سورة البينة فقال أبي يا رسول الله. وسماني لك قال نعم فبكى أبي أبي هذا عبد يمشي على الأرض بقدمين عندما يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم مر أبيا يا له من شرف باذخ أن يكون عبد مذكورا عند ملك الملوك على الحقيقة مش عند ملك من أهل الأرض ولا حتى ملك الأرض كلها عند ملك الملوك عند أهل الأرض وفي صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح قال كنت في كنا في الحج وإذا الناس يقومون يقفون عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين كان يمر الناس كلها وقفت ولدت أمير المؤمنين أمير المؤمنين فسهيل ابن أبي صالح سأل أباه أبا صالحا أبا صالح وهو اسم اسمه ذكوان قال يا أبتي أرأيت حب الناس أمير المؤمنين قال يا بني إن هريرة حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلان ابن فلان فيحبه أهل السماء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 والحمد لله رب العالمين يطر الكلام قلوب سنسمع يا